فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما الفعل فثلاثة أقسام فعل أبيت السيب أشواء فما الفعل من حيث الجنس من حيث الجنس أبيت السيب أشواء ماض وأمر ومضارع ماضم ويعرف بالتاء ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واغ الجماعة فيضم كضربوا والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصحي وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة وبناؤه على السكون كالضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو وخشى ورمي ونحو قوما وقوم قومي فعلى حذف النون ومنه هلم في لغة تميم وهات بكسر وتعالى في الأصحي ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من نأيت نحن نقوم وأقوم ويقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج كي ويكرم ويفتح في غيره كيضرب كي ويستخرج ويسكن آخره معنون النسوة نحو إت رب بصنا بشر وايتا نحبوا إت رب بصنا وإلا أن معنون التوكيد المباشرة. نك المباشرة. بفتح كسر ويفتح معنون التوكيد المباشره لفظا وتقديرا نحو لينبذنه ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلون فاما ترين ولا يصدنك المهم حصري افعالك ما شاء الله وتقسيم هذه الشكل وأحكامي فعلي ماضي وأمره ومضارعي الشكل لقل إشاري بهم ديش تيثريش وكهل الموهاتي وتعالى ديت الشرحة لما فرغت من ذكر علامات الاسم كانت كتواب لويك علامات اسم باسكت وأن جاء دابش بوني اسم بوسير معربه مبني او نشون باسكيد وباسي مبني شن باسكيد أبيت شن بشوا كباسي أمكيد ما بيمان هي مكسورة ومفتوح ومضموم وموقوف يعني شي ساك لدوي اس... لدوي أو يكله اسم بوموا حاتم دسم كده لما دسم رسم فعل بفعل شرعت يعني بدأت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بسيم كاف على ومضارع وأمر فعل ماضي من حيث يعني تسميته بالزمن الماضي. أما مضارع لبرويك يشبه الاسم الفاعل اسم الفاعل وأمر لبردش دلال لس دلاتی لشی لس طلب بوتشی فعل ماضي ومضارع وامر آمر هر سی شی نه نن لون به پیزمان بهشی که موتریت ماضی بهشی که موتریت حال آسان به انسان توجه لبرو زمانی فعل مضارع کی شد وسک دو فعل مضارع چی بودیا حال مستقبل ماضی لبروی کی شینیا نوع درامي. بالام حالو مستقبل. اگر فعل امر در زمان شتيايا؟ استقبل. اگر نايبن فعل المستقبل مضارع هو الناكت. بو، بلاو زماني مستقبل شتيايا وحال شتيه. بويا اگر ناي مضارع شبن حال فاعلي استقبال لكن نو مضارع شل نسجد. كابو أبي ببي زمان نناوي مضارع بني نناوي أمر بنين أبي بين مضارع بشتي كترون أبني لبر أوي لنيوان هموفع كان ماضي ومضارع أمر تنها مضارع معربة ماضي وأمر مبني مضارع بي أبي مضارع لبر أوا لشي أجهد يعني يشبه مضارع أني مشابه كلمة مضارع لازماني الكونا على البي يعني مشابه لا فاعل أشيد لبروي برأوي أو معربة أو مش معربة لا حركات ولا إبهام لكم ولا باسي دلدريجي هي وجهي تسمي لا علمي سرقة باسمان كدو عموما أي أمر بوشي نعمل له أمر لدلالته على الطلب كوابو ناض ومضارع وأمر وذكرت لكل واحد منها علامته الداله عليه هل هيغلى مانا تشعلها وحكمه الثابت له من بناء وإعراب طريق اعراب إعراب اعراب وفعل ماضي و عمرها و اعراب و اعراب ماضيما اعراب و اعراب و اعراب و اعراب و اعراب و أن يقبل تاء التأنيث تاء التأنيث الساكنة هاتين وتمعنى فعل ماضي أوية كوا تاء تأنيث ساكنة كقام وقعدة وكن كن مقعده أجد تاء إكسسري درستها الله فتقول قامت وقعدت وأن حكمه حكم فعل ماضي في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا. يعني أصل لفعل ماضي ده أجره شي بيون الكاتيا مبني على الفتح هب شنو كوفي مبني على الفتح دائما اللهن أجر جمعاش جمعش بي مبني على الفتح بون منا قالوا غان فعل ماضي مبني على الفتح منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة أو تقدير دعانا به هموي بون منا كتبتوا فعل ما مبني على السكون ناظن على السكون فعل الماضي مبني على الفتح فعل مبني على على الفتح منع من ظهوره شيء كراهة توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة يان فيما كالكلمة الواحدة بلان بصريكان ناظن مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا كهيتشي بيون الكابه وقد يخرج إلى الضم جاري هي فتح جنيا مبني الضم وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قام وقعدوا أو إلى السكون جاري هي واو جمع ضمنية السكون مبني على السكون وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقوله قمت وقعدت وقمنا وقعدنا والنسوة لكي يشضميذ من تحرك قمنا وقعدنا وتلخص من ذلك أن له ثلاث حالات السحالة حالتها الضم والفتح والسكون وقد بينت ذلك ولما كان من الماضيه الماضية مختلفة في فعليته لبروي هندك فعلهم علماء خلافيا هي لوي كتب فعل بن الله لبرخلاف كمن كم هي ناوما بؤوي ليلا ذكلي كان ترجيح الاثنين نصست عليه يعني ذكرتها ونبهت على أن الصحة فعليته عن الصحة فعليته تنبيه ومن داوك ليرة أوشتنا على الراجح فعلا شار كلمه من هنا وهي أربع كلمات نعمه وبئس وعسى وليس همو أمانا تشين همو امانه فعلا وفعل الماضيش فأما نعمه وبئس وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنه مسماني نعم بئس فراوا هندك لكو في كانشاء الله هل دك امدوانا هل دك اسما واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم استدلالين بوكدوا لهندك لاقصي عرب كاتك ام منانا وتوا ام مثاله ابينن باء حرف جرش وتسر نعمة ولكن دام حرف جرش وتسري انا يسمع في قول بعضهم يعني في قول بعض العربي وقد بشر ببنت كانت كان العرب مش ديان في داوة كشيك تنبوها أي شيء والله ما هي بنعمه الولد يعني سويا بيت اوام أوام دالي شي باش نية يعني ككشا والله ما هي بنعمه باء حرف جر توتسر نعمه كابو نعمه اسم و اسمي مجروره و فراء من الكوفيين و قولي اخر ينقل هند كثير وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير Если вы провели, которое вы были обнаружены, то оно повернет cardiovascular doesn't fall in wear. Это то, что когда вы позед藉 french? Вы ответили, что ребенок хочет. Ничего не хочет, чтобы в восstringнирах немного. Мы видим, что человекSteek Xan. Надо сelt никого из-за какихョних, لا اصل زمانا بوجي بكردي بوشتير وبو غيدي وشترج بكرهاتوا العير العير بفتحه بفتح العين الحمار الوحشي والأهلي هذا يشيفوت عير وبالكسر وبالكسر الابل العير تحمل الطعام، ثم غلب على كل قافلة. كاتي علي عير يعني القافلة. وشترى كوا كول كول هالجرت، بار هالجرت. إنه شتى خوارد مني أوشتلني لبني. ين كمال خال كمال وشترى كبار ينبيه وبيوتله عير يعني القافلة. يان هر هم قافله بس قافله بن اگر وشتريش نبي اگر مجموعه اس بيش بي قافله بن 33 اير نعم دراون چون كات يخوي وشتري بو بالا مجري زمانه وانه قررا جاري وحبوا اسبوع جاري وحبوا دول قد تم يدرش وانه هر هم قافله يك 33 اير اگين الاصلا اير بفتح العين الحمار الوحشي بلان بكسر بو إبلا وأما ليس أو نعمه بأسه وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات يعني المسائل الحلبية إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما النافية ليس شكو مايا حرفك من الحروف بمعنى النفي وتبعه على ذلك أبو بكر بن الشقير أبو بكر بن الشقير يشهر أبو علي الفارسي وتويته حرفه كم بمعنى ما وأما عسى عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعله عسى اشفعني حرف وتبعهم على ذلك ابن السراش ابن هشام ده ترجيح امانه كذ الله على امر هل فعلا والصحيح ان الاربعه افعال بدلا من بدليل اتصال تاء التانيث الساكنه بهن چون تاء تانيث ين في الوجه اسم دن تاء تانيث ين في كقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن ارتسل فالغسل أفضل فالغسل, فالغسل أفضل معنى حديثك من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ طبعا ما توجيه يندق علماءك أي كان بلقبز بويكوا غسل جمعة سنة سنتك مؤكدية برانتينية واجبنية أو يراصيش بأم حديثة دلالكي أو هاي دلالكي أو هاي ظاهرا طرم حديث تريش ما نهاتو لسر شي لسر أويكوا غسل جمعة شي واجبه من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل والمعنى من توضع يوم الجمعة فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة ونعمة الرخصة الوضوء ونعمة الرخصة الوضوء هو بزا من نعمة وبئسة شوي إعرابي, أمشن إعرابي كان هي نعمة نعمة الرخصة نعمة فعل ماضية ما بع الفتح تاء تاء الرخصة مثل إعراب فاعلة أم فعل فاعلة جمليك فعلين في محل رفع خبر مقدم الوضوء مبتدا مؤخر وتقول بئسة المرأة حمالة الحطب بئسة المرأة حمالة الحطب، أمش بئسة تائب وليست تائب والكار هند ليست هند مفلحة وعست هند أن تزورنا عسد تائب بدلالتي تاب بسرهمو أم تعرف فعل بلقيه لم لم تعرف فعل أما ردي شبه كان يعني كألين بيسون نعمه بيسون نعمه اسما أو حذفها لقل لقل لقل لقل ل وأما مستدل به الكوفيون ما بس كيا في في إسمية نعمة وبأس كانت الله النعمة وبأس فمو فمأول على حذف الموصوف وصفته ولو جملة موصوفك ما إن هي وصفيك ش هي لجملك دا حذبون وإقامة معمول الصفة مقامها يان مقامها كوي مقامها بشرت يعني لجاتي أو محذوفة كبرتي لماوصوف صفكشي معمول الصفة معمول صفك لشوية دان دار أصلا جملكة شونا ما هي بولد مقول فيه نعم الولد أصلا جملكة ما هي ما هي بولد مقول فيه نعم الولد كاتي كوتي والله ما هي بنعم الولد كاتي مش ذيك شكام بهذا يعني ما هي بولد مقول فيه استا ما هي بولد ولد موصوفه أم موصف حذف ولد مقول صفي ولدك يا موصوفك موصفك وهم صفك اشتي حذف كلامك ما هي بولد مقول اسم مقول مقول, مقول معمول ايش مقول ايش كات مع معمول لجي معمول هيك يعني معمولي مقول كاما يا نعم. نعم الولد يعني ش... اعرابي تيا ما هي بولد مقول فيه نعم الولد جملة نعم... نعم الولد في محل شيا في محل رفع نائب فاعل بو مقول مبني مجهولة تماشا تشيروا يداو ولد محذوفة صفي ولد صفي ولد مقولة مقول خويش إيش أكاد معمولش هاي نعمل ولد لجاتي صفة ووصفه كمحذوفا دان لعو هو اصلي جملة كأويا أما زور واضحه بلى م عنديك علماء ذهنين رشدوه لأن مادام بق شو تصرف فلان توه هسه ما جريه هي ألين شيء ألين رايت زيدا علم زيد مفعول به برأيته. السبب أن شوذا سر فعلي أنا؟ ما اقول عقوله لبرؤوا يباع شو تسر فعلي ترأيته بمتى اسم؟ ملك كلام مزور واضح مزور آسANA يعني زيد مفعول به منصوب بكلمة رأيته ما حدش في اللي به. همشلو بابته. محذوفك لو بينها يوم مشكلة جدا. ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير أصل جملة كاوية ونعم, ونعم السير على عير عير موصوف مقول فيه حذف صفاء بئس العير معمول صفكي كما قول فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا وكما قال الآخر كسي كتريش لشعراء وتيتشي نموني كتريش هنا والله ما ليلي بنام صاحبه والله ما ليلي بنان بقى حرف ما كفعله بنام صاحبه ولا مخالط اللياني ولا مخالطه ولا مخالطي سير الشيواء أخي من ذلك وإعرابك لات والله ما ليلي بنام صاحبه والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط اللياني الليان يعني اللين لغة لا والله ما والله ما ليل بنام صاحبه بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه لحاشك ألا لم أجد أحدا ممن استشهد بهذا البيت نسبه إلى قائد مع معين وقد استشهد به كثير من العلماء منهم الاشموني في باب نعمه وباس المهم هيك لو بيت المعروفانيك ايشانبيك دوا معنى الشعر كدي يصف انه اريق ليلته يعني الشوهر تو هاتو خويلينكوتوا وطال سهره فيها يعني هرب خبره و خوتو بخبر هاتوتوا بزوري بزوين خوتو وجف جنبه عن الفراش يعني كناية لسرق وكوا علب بيوبو هاتوش يعني هاتوشوا أمي يعني أمين نقص أم لا كاني نقصو تصرف راشو فكأنه نائم على شيء خشن لا لين فيه وكواي لسرشتك خوتبك الرغة بس خيوي كنا خوته والله ما لي لي بنام يعني من أو شوي من شويقنيك خوانك يتيح خوتب ما بس يشيشيه والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه الشواطين من شويه نيك كا بوتريت نام صاحبه محذوفك لو بينها هيا اجنا حقيقه بانشو تسال فعلي نام ولما فرغت من ذكر علامات الماضي كاتج لعلامات ماضي بوموا وحكم فعل ماضيش وبيان مختلف فيه منه وهندق لو فعل نشك خلاف ينتهي وترجيح من ذك وفعلا ثنيت بالكلام على فعل أمري دواء او فعل شم فعل أمر فذكرت أن علامته التي يعرف بها مرق من مجموع شيئين على مفعل أمر دوشتة يكمياً دلالته على الطلب دلالة طلبية يا هيا دوام ويقبل يا المخاطبة ويا المخاطبة وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام كيكي كان بتنهى نابع يكيان بتنها نبي، شكل فعلي مضاريع هندية جار، يكيلواند يات، بويع هدوي شنب يكوار، هم دلالة طلب، هم قبول ياي مخاطبش، وذلك نحو قوم، فإنه دال على طلب القيام، ويقبل ياي المخاطبة، ثم قت ما شابك قوم، هم دلالة طلب يتيأي، يا هم ياي مخاطبش ولا تقول إذا أمرت المرأة فيلي قومي، وكذلك قعد وقعدي واذهب واذهبي وقال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا يعني لا خوشي يعني في, في قره من العيش يعني في رغده لا خوشي ذا شمبري بخول لا مو خوشي كلا بل به هنيئا مريئا في رغد وطيب فلو دلّت الكلمة على الطلب، على الطلب، أقول كلمائك ما نحب دلالة طلب تعب، بلامياه مخاطبة ورنة. تمشّن ح صح بمعنى سكت، ومه بمعنى كفف أقولين مه يعني لو قصائد بيدنّبة، بزوجت مهن يعني حر هيتشت ناقة، صح يعني بيدنّبة لو قصائد، صح. أقولت صحهن هدي هيج قصي نكه. هذا هو فرق التنوين للصحيح أويا. وذالصح يعني أسكوت عن هذا الكلام الذي تتحدث فيه. بس ذالصحين يعني أسكوت مطلقا صحين. ما بمعنى ك بمعنى فف. بلع نجر يا المخاطبة. أجر يا المخاطبي والجد. بلع مدلل طلبي ثيابه. ولم تدل على الطلبي نحو أنت يا هندو تقومين وتأكلين المخاطب فعل لم يكن فعل أمر ثم بينت ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون فعل أمرش مبني لس السكون من حيث الأصل كضرب وذهب وقد يبنى على حذف اخره وجري واشياء مبني لس الحذف حذف آخر وذلك إن كان معتلا معتل معتلب آخر حرف حذف بير نحو اغزو بضم بخشى وفتح ورمي بكسر وقد يبنى على حذف النون جاري شيء يفعل فعل أمر مبني لس الحذف نون وذلك إذا كان مسندا لألف إثنين نحو قوما أواوي جمع نحقوم أو يائم خاطبة نحقوم ما بس لأفعال خمسة, خمسة يعني الأمثل الخمسة الأبن الخمسة فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا كما أن للماضي ثلاثة أحوال مكتون ماضي سحالها أمريش سحالها إما السكون وإما حذف حرف العلة وإما, وإما حذف النون في الأفعال الخمسة ولما كان بعض كلمات الامر مختلفا فيه ذبروي عندي كلمها هي فيه هل هو فعل او اسم نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي اكتب الفعل الماضي عندي كلمه هنا وترجيح من منده ليرشكي كلمه هنا وهو ثلاثة هلما وهاتي بكسر وتعالى آية أمانة اسمي فعلي أمر يان فعلي أمر فأما هلما ديد لها الموذس بيأك هلما فاختلف فيه العرب على لغتين عرب دو زمانيان دو لغيان هاي كم لغيك إحداهم إحداهما أن تلزمت طريقة واحدة يعني هيج قران كادي شي بسر نيت أقربو مخاطبوشي بوم بو مفرد وبوم مثنى وبوم جمع وبو انا بكار هنا وبوم مذكر وبوم مؤنث لها محافظه كان يكبون يكبون او في طريقه واحده ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسنده اليه فتقولها لم يا زيد ايش زيد مفرد مذكر عليها لم أقل بكيت هل هالألي هلما, هلما يا زيداني وهلما يا زيدون لم يفردوا مثنى جمعي شوكك أقل مؤنثش بيني هالألي هلما يا هندو وهلما يا هنداني وهلما يا هنداتو أم لغاية كهيش قران كاديش بسرنايا وتلزم طريقة واحدة وهي لغة أهل الحجاز وبها جاء التنزيل تنزيل قران بمشي وهاته قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم لى إلينا والقائلين لإخوانهم المتكلم والمخاطب جم كيف الى الى من غير إسناده إسناده الى ضمير الجمع. الى الله الى الى الى الى إلينا وقال تعالى قلها لما شهداءكم ابينيت هل يسوبزن هل اميكم بلازم بكار هاترو دوام قلها لما شهداء بمتعدي بكار هاترو كابو بمتعدش بكار ديت بكار ديت بلازم بكار ديت واتشي أي أحضرو شو هداكم واتش عايت كان تان حازركن وهي عندهم اسم فعل لا حجاس اسم فعل لا فعل أمر فعل أمر ني لأنها وإن كانت دالة على الطلبي هاتش دالة طلبي لكنها لا تقبل يا المخاطبة مخاطبة ورنقذة والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة يعني مسند بكل ولاي بحسب من هي مسندة إليه فيها موضع ميركان فتقول هلما هلما بمفرد مذكر مخاطب هلما بثنائي مذكر ومؤنثش فهلم بجمع مخاطب مذكر وهلمن هل ممن هل تماشى بالفك وسكون اللام لو بينه سواء ادغام هيك حسابي يخبو مكان هيك حسابي يخبو مكان چونك يعني لا يستقيم لا يستقيم اگر ادغاميكي شلون اخوي انتوا بالفك والادغام يعني بها دوشان أقربون منا حلمون حلمون نابد حد شيء كليب كيدر ناجف أو كلمة حرخي لنحن دي نسخي تلاهاتها من بوخهم نهزانا بوشي إدغامي هنا وليبه المهم لا يستقيم إما لا يستقيم هو أو لا يستقيم لي وجهه بالفك وسكون اللام واضحة يعني هالممنة وهلمي تمشى يعيه مخاطبة شواركت وهي لغة بني تميم وهي عند هؤلاء فعل أمر لا بني تميم فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أريد أن أمد آياتك هنا مثلا هل أم تبين أن هل تستعمل قاصرة يعني لازمة كما لازمة آياتي كما لازمة شو أو متعديبو. تيت السر حاتي لقد وتعالى فعددهما جماعه من النحويين في اسماء الافعال هادق علماء قرن انهما فعل امر بيت. فعل بدليل انهما دالان على الطلب وتلحقهما يا المخاطبة وتلحقهما يا المخاطبة تقول هاتي وتعالي بفتحي لامك تعالي يعني يا إششة السري ودلالة ربي الشتاء واعلم أن اخر هاتي مكسور أبدا هاتي ما بس آخرك تاءك يا مكسور ابدا لهمو اسنادكا ياتيا مكسوره الا اذا كان لجماعه المذكرين اقل اسنادي كي ولاي واو او كاتا تا اكل لكسر بضم فانه يضم فتقول هات يا زيد وللا فعل امر مبني على الكسر فعل الأمر مبني على الكسر. وهاتي هاتي أو كاتا شو إن إعرابي هاتي الله يفعل الأمر مبني على حذف النون. عجتنا دي هاتي فعل الأمر مبني على حذف النون. هاتيا فعل الأمر مبني على حذف النون. أكو أفعل خمسة تعاملي لقى الله أكيد يا المخاطبك الفاعلة هاتي ياك فاعله هاتيا الفا كفاعله فميت ثنيه يا زيداني هاتيا او يا هنداني أقربوه هنداني شربكاني بيني وهاتينا هاتينا فعل امر مبني على السكون السكون اتصالي بنون النسوه شلون كاف نون النسوه شو صار حرف عليك او مبني على السكون وهاتين يا هندات كل ذلك بكسر التاء اغاثني بكاتي عليم ان أن ت مكسور ابدا نك هاتي مبنيه لسر كسر مجاره انا بغلب مت دزني ن هات ولو مبني لسر حذف النون ولو مبنيه لسر سكون ولو مبني لسر كسر الجله كم دانا فترى ابدا ما تاعك هي تاعك مكسوره تنهال لا هاتون به هاتوم مبني سبب ضم تاعك مضمومه كل ذلك بكسر التاء وتقول هاتوا هاتوا فعل أمر مبني على حذف النون يا قومي بضمها قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم وان اخر تعالى تعالى بفتح مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء هاتينه هنا والله يا كمبرنيت جون يا كم كان كم هنا هاتينه هاتينه اتش يا كسيون عارفين اداه يا هي ايه او أشياء، أفعلك هاتين يا. على سر كان يثير أبي بقولي شيء هاتي كاتل ضميرك ضميركَ، فكُلّ شيء هندو، كُلّ افعال خمسه هاتي كاو هندو، كُلّ شيء مثل هاتي يا هندو، كُلّ شيء مثل بس قراني عربي جي انشوا ده سشي هوش متوصل صح فعلا تو ادين بس في مشكله لما مباشر انا كنت سفلي خلينا نقول سوكه كيكس لما مكان السكو انا يم خاطر بميئه التينجشت اسا خالص قويه لا بناءه ان مخاطب ميانيه فعل كتابه مباشر ساكنه بوقته تاع اعراب خويه مسكنه ب نون نسبه تشوت تسري لا بي شك تشوت تسرف في علكه يعني اخر فعلكه توالي ضمير ضمير بيويا ع فاصله كمصايه خويا ان شاء الله يمشي نحل لك الله اعلم لسده وبروكه مشهوره حتى دو اي وكم زاني تشيان كدوا اما خويااتي و و هاتينا و هاتينه ابي ابي اللي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي ابي بس ابي ابي ابي ابي اگر یا اگر نه نه تو اخر اتوان ایراد دبله می‌کنی ایراد دکه او یه دو ضمیری سبک بوده. اگر ولی یا اگر نصف شویک مطلید نیا. ها ها شویک مطلید نیا مطلید نیا حتماً چون که هر جور تعلیلی شبب کی یکی دیگه الله بشه دو ضمیر کبده. اتمن حاتینه لوب تفعلی نه یا کی یا که یا که یا از دمیرش بنونه که نونی نسوا شرایط زمیره دو دمیرش کوچه بتوه جا چیفیست کمانهای بچی به به به بنونی نسوا طالما خویشی بید آه بالام اگر حاتینه شنید بید اگر سر سرای حاتینه دروسی نکه آبی بی خندسر وس نیچی وکو تدرب أقر حاتينا بخيطة نسأل وزي تضريبنا ويتها شيء أبي بيبتها سأل يا حاتينا يان حاتنا وكباسيك نبي التخاصة أجس عالفك إش لقل صفكوناك أي أروى نبيتها حاتنا عموما ها بسي ها بسي اللغة كباسي اي باشا الحمده واروشت وطور وأن وأن آخرة تعالى من بوية واستمتعت، ومك ضميرك، ذو ضمير كوبته، ذو ضمير كوبته، وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. تقول تعالى يا زيد وتعالي يا هند، أما نفعل الأمر جامداً، فعل الأمر جامداً، هربوش يوا، هلا تعالي، تعالي، يا لي فعل الأمر مبني على حد فنون. يا هند وتعال يا يا زيدان وتعالوا حذف النون يا زيدون وتعالينا ستعالين ثم تعاليني ان شاء الله ان شاء الله يا هندات كل ذلك بالفتح قال الله تعالى قل تعالوا اتلو تعالوا اتلو اتلو اس فعل مضارعه مجزوم وعلام الجزمي حذف حرف علا فشي حذف كلاوة؟ بتعالو كطلبه ايكي كلا جاز جوازم كابو جوازم تنهاة چينية اسماء حروف نية افعالش جزمك بالله كان فعل كيفيد الطلب قل تعالو اتلو تعالو لوي يسترش يفعل الامر مبني على حذف النوم وقال تعالى تعالى فتعالين امتعكن ماذا نحن من هنا نهاتون بفتح اللام ومن ثم يعني ومن هنا لحنوا من قال يعني لحنوا فبابي فعلا يعني خطاوا ومن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن تعالي أقاسم كل همومة وا تعالي اقاسمك الهموم تعالي امشي ر عجوزي بيتك يكالي فراس الحمداني راهي جوزني كناقوري ومنه چونك هر متحرك للروي علمي حد لا مكان متحركه ولا ما قيتش متحركه تشبله تعال تشبله من عقشتي كي الرش والله على باشا معنى بيتك يصف حاله في بعده عن أهله وخلانه دور لك سكاريه ولها الركاني و ووقوعه بين أيدي الأعداء أسيرا، ويبث ما يلاقي من آلام الشوق، ويصور ذلك في صورة إن أنه رأى حمامة تغرد في مكان قريب منه. بينفشا في فيها كلا نوجودك، كلا سجنيك، كلا بنجريك وتمشائك، بل بولك عن لسردارك خاله. أنت ليتني بطاقة دور لك دور لك سكاري. اميش اخواني وضلي خوش مشكله يعني. وقال انك تغرديني تغردين لانك لا تشعرين بمثل شعوري فانت طليقه وانا اسير وانت ان تجب انك تشيب حمامه وع انك تغردين لانك لا تشعرين بمثل شعوري فانت طليقه وانا اسير وأنت على مقربة من فراخك وأنا بعيد عن صحبي وذوي قرباية ثم طلب إليها أن تحضر إليه. أتى ولا مدام هر أخوانيت ومعنا بمن تشبه تعقتيكم هي بيكن الدكتور تيشي ودكتيشي با بام. تعالي أقسمك الهموم تعالي بكسر اللام. تاع رباكم وفق بارك الله فيكم وصل الله على